إِنَّ رَبَكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَامٍ فِي سِتَّةِ أَيَامٍ ثُمَّ أَسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مَا مِن شَفِيعٍ إلَّا مِن بَعْدِ إِذْنِهِ ذَالِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ذلكم الله ربكم فاعبدوه أ تذكرون تذكرو إليه مرجعكم جميعه وعده الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا ليجزي الذين آمنوا وعمل الصالحات بالقسط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 والقمر نوره وقدره منازل لتعلمو وقدره منازل لتعلمو عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون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 يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم تجري من تحتهم الأنهار في جنة عين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ولو يعجل الله للناس الشر استعجل لهم بالخير لقد جاء إليهم لقد جاء إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاآنا في طغيانهم يعمهون وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه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 قال الذين لا يرجون لقاء ناتب قرآن إت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدل له من القاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي İni أَخَافُ xafu, in a ceyt Rabbi, a dabb yomun, ağzim. İni in a Rabbi,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 إنه لا يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون ويقولون هؤلاء شفاء عند الله.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 وَمَا كَانَ النَّاسُ إلَّا أُمَّتَ وَاحِدَةً فَأَخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَقَضَيْا بَيْنَهُمْ فِي مَا لَقَضَيْا بَيْنَهُمْ فِي مَا فِيهِ يَأْخَتَلَفُونَ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِن رَبِّهِ فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستتم إذا لهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرًا قل الله أسرع مكرًا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون والذي يسيركم في البر والبحر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 يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم, فننبئكم بما كن أنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أزلنا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به فاختلط به نبات الأرض مما يأكلون والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزيانت وزيانت وظن أهلها أنهم قادرون عليها وَظَنَّ أَهْلُهَا أنهم قادرون عليها أتاه أمرنا أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا فجعلناها حصيدا تالم تغنى بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام والله الذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرحق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها جزاء سيئة بمثلها وتغرقهم ذلا ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمان أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون احشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا ثم نقول للذين اشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاءهم ما كنتم إياه تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا إن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وَرَدُوا إلَى اللَّهِ وَرَدُوا إلَى اللَّهِ مَوْلاهُمُ الْحَقُّ وَظَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ قُلْ مَن يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن أم يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ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 فأنا تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أَفَمَن يهدي إلى الحق أَحَقُّ أَن يتبع أم من لا يهدي إلا أَن يُهْدَى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 وما كان هذا القرآن أي يُفتَرَى من دون الله ولكن ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا عريب فيه وتفصيل الكتاب لا عريب فيه من الرّب العادل أم يقولون افتراه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 أو نتوفّينك فإلينا مرجعهم ثم الله ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمّة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 وَقَدَ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوَّ قَعْدَابَ الْخُلْدِ هَلْ تُجْزَوْنَ هَلْ تُجْزَوْنَ إلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ثم طيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب ذوق عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم هل تجزون الا بما كنتم تكسبون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 ما رأوا العذاب وأسر الندم تلم ما العذاب وقضي بينهم وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات ألا إن لله ما في السماوات والأرض. ألا إن وحد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولكن أكثرهم لا يعلمون ولكن أكثرهم هو يحيي ويميت هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء قد جاءتكم وعِظَةٌ مِن رَبِّكُمْ وشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدَىٰ ورَحْمَةٌ لِالمُؤْمِنِينَ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَالْيَفْرَحُونَ فَبِذَلِكَ فَالْيَفْرَحُونَ وَقَيِّرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ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 وما تكونون في شأنه وما تتل منه من قرآن ولا تعملون من عمل وَلَا تعملون من عمل إلا كن عليكم شهودا إذ تفيدون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة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 ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب إلا في كتاب مبين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم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 هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه وأنها عرم بصيران إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا قالوا اتخذ الله ولدا قالوا اتخذ الله ولدا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 ثم نذقهم العذاب الشديد بما كانوا بما كانوا يكفرون. وَتَلَوَ عَلَيْهِنَّ بَأْنُ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمَ إِنَّكَ أَكْبَرَ عَلَيْكُمْ مَقَامٍ يا قَوْمِ إِن كَانَ كِبْرٌ عَلَيْكُم مَّقَامِي وَتَذْكِيرٌ بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى أَنَّ اللَّهَ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غَمًّا ثُمَّ اقْضُوا ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنغِرُونَ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 وجعلناهم خلاifa وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المذرين ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم رسلا إلى قومهم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 ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه إلى فرعون وملئه بأياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين.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 فَأَعِنْهُ وَمَلَئُهُمْ أَنْ يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ وَقَالَ مُوسَى يَا قَوْمِ إِن كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا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 وقال موسى ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينته وأموالا إنك أتيت فرعون وملأه زينته وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا ربنا ليضل عن سبيلك ربنا طمس على أموالهم وشد على قلوبهم وشد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيب الدعوتكما فاستقيما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فأتبعهم في الرعون وجنوده بقوا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت قال آمنت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 ولقد بوا أن بني إسرائيل مبوا أصدقين ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون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 كنتم في شك من ديني فلا أعبد فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله ولكن أعبد الله الذي يتوفقم وأمرت أن أكون من المؤمنين.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 إنما يهتدي لنفسه، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، وما أنا عليكم بوكيل. واتبع ما يوحى اليك واصبر حتى يحكم الله واتبع ما يوحى اليك واصبر حتى يحكم الله اصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين